لا جناح علي إن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوامهم لا جناح علي وَلا إِخْوَالٍِ وَلا أَلن إِخْوَالِم إِ وَلاَا أَناِ وَلَا أَبَائِهَا أَقْوَارَتُهُمْ عَلَى نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَلَا إِنَا أَقْوَارَتُهُمْ عَلَى نِسَائِهِمْ فاستقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا فاستقين الله إن الله كان على